ما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسكيئة فلا يجزى إلا نثلها وهم لا يظلمون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 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تذر واذره وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفى بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن